من سوره الفرقان وفي سنة ذلك تكلمنا عن الكثير من مظاهر الفصاحة والبلاغة والإعجاز الله تبارك تعالى فيما يأتي من آيات نذكر المعنى الإجنالي أولا لنكن منه على وصيرة ثم نشير إلى بعض المغاطن البلاغة أو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 ثم قال تعالى واتخذوا من دونه آله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا نذكر المعنى الاجمالي لهذه الايه من كتاب عمدت التفسير للشيخ محمد شاكر رحمه الله وهو اختصار لتفسير ابن كثير يأكد يكون ألفاظه وعباراته بتمامها هي ألفاظ الإمام ابن كثير مع حذف بعض الأحاديث التي يوني عنها غير نحو ذلك يقول يخبر تعالى عن جهل المشركين في اتخاذهم آلهة من دون الله الخالق لكل شيء المالك لأزمة الأمور الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ومع هذا عبدوا معه من الأصنام ما لا يقدر على خلق جناح بعوضه بل هم مخلوقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفع فكيف يملكون لعابديهم ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا أي ليس لهم من ذلك شيء بل ذلك مرجعه كله إلى الله عز وجل الذي هو يحيي ويميت وهو الذي يعيد الخلائق يوم القيامه اولهم وآخرهم وما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالذص فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون إن كانت إلا صيحة واحدة فاذا هم جميع لدينا محضرون هذه كلها آيات تؤدي نفس المعنى يقول فهو الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه ولا تبتغى العبادة إلا له لأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وهو الذي لا ولد له ولا والد ولا عديل ولا نديل ولا وزير ولا نظير بل هو الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفر احد اولا الايه يعني سطر واحد وهذا تفسير مختصر لمعانيها حوالي عشرة اسطر ولو اراد ان يطيل ذيل الكلام لاطال وكل هذا لن يكون قد خرج عن معنى الايه نقف في هذه الايه عند اكثر من مظهر من مظاهر الإعجاز، من أولها ما يسمونه بحسن الانتقال، وده أمر بديع جدا في القرآن من أوله إلى. آخر. تعال نشوف كلام البشر، ولما بنيجي نتكلم في موضوعات، مش هنقول موضوعات متعددة متنوعة، بل موضوع واحد ولكن قلت تمهيد وعايز تنتقل عنصر ثاني من عناصره، تلاقي إنك لازم توقف. وكانك بتحط علامات حسيه كده للسامع توقف وتقول عبارات من جنس وإذا تقرر هذا واذا انتهينا من هذه النقطة فلناتي الى التي تليها الكلام ده كله لا يعيد كلام البشر ويستعمل عموما للشرح والتوضيح يعني احنا بنقول القران كتاب هدايه فيه الحجج العقليه وفيه خطاب القلب وفيه عذوبة اللغ وفيه طلاوة المعنى وفي أنه يقرأ في الصلاة وكل الأحيب المعاني برضو موجودة فيه أتجد دايما حسن الانتقال بين المعاني فهنا كان من حسن الانتقال في الآية التانية مع الآية التالت الآية التانية الموضوع قلناه موضوع الصورة ذكر في الآية الأولى انزال الفرقان على الرسول صلى الله عليه وسلم ليكون العالمين النذير الآية التالية وكأنها نوع قناة اتصال وانتقال هادئ ثالث جدا لبداية سرد أكوان المشركين هذا يغني عن الألفاظ اللي من جنس وإذا تقرر هذا وإذا ذكرنا موضوع الرسالة مثلا فلننتقل إلى ما يقوله المعارضون لها بالعكس. ثناء على الله تبارك تعالى بانه له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولد ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره وتقدير المعنى دي لما تبقى حاضرة في الذهن وبعدها على طول تلاقي واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا كأن معنى متصل تماما معنى انتقلنا نقطة تانية خالص احنا كان الكلام الاول في معاني الرسالة وموضوعاتها وتم الانتقال للنقيض المخالفين للرسالة بيقولوا ايه والانتقال جي سالس انت تقراه ما تحسش بيه وان كان المعنى بيوصل لمن يتدبر ويتامل فهذا حسن الانتقال تأمل فيه في القرآن كله هتلاقيه من اروع ما يمكن من حسن الانتقال بحيث انك لو مسكت المصحف وافتتحت القراءة من أول الفاتحة إلى الناس تجد القراءة يجر بعضها إلى بعض ويأخذ بعضها بطرف بعض وإن تعملت تنقل من قصص لاحكام لعقائد لكلام تقرير الحق لنقد الباطل ولا تكاد تشعر بأي انتقال كان أدي نموت معانا تم الانتقال السالز جدا من الكلام على العقيدة الحق لذكر أقوال المشركين وشوف التناظر بين العقيدة بين صفات الله تبارك تعالى وصفات آلهة المشركين أذرت لله عز وجل اربع حاجات إن ملك السماوات والأرض أنه لم يتخذ ولدا أنه ليس له شريك أنه هو الخالق وكانت النهاية بأنه خلق كل شيء فقدره تقدير فبدأ بها عند آلهة المشركين قال واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون يبقى قمة التباين بين الحالين اللي عايز يتامل، يتامل ولو كان عنده قلب يقف ويجد ان الأمر يفرض عليه فرضا أن يفكر ويفرض عليه فرضا أن يتأمل أن العقائد التي ورثها عن ابائه التخلي عنها ليس بالشيء الهين، وبالتالي هو ها هنا يحتاج إلى شيء من امثال ذلك يبقى كان هذا التمهيد وهذا الانتقال السلس ثم تلك الموازنة بين الصفات الله تبارك تعالى التي يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم والتي هي منزله في القرآن لان قلنا ده من ادله صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ومن ادله ان القران من عند الله حسن ثنائه على الله عز وجل لان اللي بيزعموا ان عندهم من عند الله كتب لا يحسنون الثناء على الله كما احسن القرآن الثناء على الله عز وجل بل عندهم من نسبة النقائص والعيوب إلى الله تبارك وتعالى. ده من أول ما يلفت الانتباه هنا حسن الانتقاء في موضوع ثاني واسع جدا وكم من الباحثين عملوا فيه شغل كويس أنا فينا الإشارة إليه ده موضوعات قد تبدو متخصصة بعض الشيء حسن توظيف القرآن للضمائر هنا أشوف الآية بدأت بأكثر من ضمير واتخذوا من دونه ففي ضمير عائد على المشركين وفاعل اتخذوا من الذي اتخذ المشركون وضمير عائد على الله في قوله من دونه أي من دون الله ناهيك عن ضمير المخاطب المستتر خالص احنا قلنا القرآن كله خطاب من الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم هو باتبع لبقية الناس وان كان في بعض آياتي تصدر بنداء يا أيها الذين آمنوا أو يا أيها الناس فيكون هذا نداء مباشر لهؤلاء وله نكات بلاغية في محلها لكن هنا هذه الضمائر في اللغة من الأدوات التي متى وظفت توظيفا حسنا أطفت على الكلام رونقا واختصرت الكلام اختصارا ومتى لم يكن أفسدت الكلام فهنا استعمال الضمير طالما كان الامر سيكون متضح وسيعلم على من يعود الضمير هنا من الموضوعات الشائعة جدا عند المستشرقين والمنصرين اقوام يعني, مش عايزين نقول يعني كما ذكرنا ان كانوا كافرين جاحدين فلا أقل من ان يكونوا عقلاء بلاش يمارسوا ادوار الـ الـ التي يكون فيها <تصفيق> انواع من الخبل في تقييم الامور اولا تبص للكتب التي كتبوها بايديهم ثم قالوا انها من عند الله مش هتعرف بها تتكلم لا على ضمائر ولا على غيره ده كلام عيي مضطرب آآ يعني الطويل متناقض لا يوجد فيه اي نوع من انواع الجمال لا له واقع في السمع ولا والمعنى تجد القصة الطويلة مليئة بالتفاصيل ونحو ذلك وعنين يجي يتكلموا على القرآن في حاجات زي مثلا يقولوا ايه ايضا من الحاجات المهم ننتبه اليها أنهم يزعمون أن كل ترجمات كتبهم هي من عند الله لأنهم اصلا ضيعوا الكتب المنزلة ورجعوا كتبوها ده باعترافهم اقول أقولك ده إنجيل متى وده إنجيل يعني في كاتب وأقالوا هذه بإلهام فهي من عند الله فاضطروا لما تجدت تترجم من اليونانية إلى الإنجليزية ما الإلهام هو هو. فادعوا ان الإنجليزية الانجليزيه ما هي مش نسخه واحده سمشوش كلا كلهم من عند الله بالالهام ولما تيجي تتنقل من الانجليزيه للعربيه برضه يقولوا دي من عند الله ومعارك ضخمه جدا وطاحنه يحاولوا يستخرجوا من المسلمين انهم يقولوا ان القران قابل للترجمه عشان يبقى نبقى احنا نحن وهم في التحريف سواء وبفضل الله تبارك تعالى علماء المسلمين عبر التاريخ يقولون إذا ترجم إذا القرآن صار تفسيرا للقرآن باللغة المترجم إليه مهما حاول المترجم يخلي الألفاظ متقربة في مش ما يشرحش كتير كأنه نقول له دي برضو تفسير لن نسمي أي شيء قرآن إلا هذا القرآن المنزل من عند الله تبارك تعالى عندهم كل دي كتب من عند الله وكل أواة والترجمة في بعض الكتب اللي ينسبونها إلى الله باللهجة العمي و وراح وجى ويابوي بوى وك وهذه عند بعندهم أنها من عند الله لأن اللي عملها كان بإلهام وكل وبعد عندها يقولوا بعد كذا إيه لا يتكلموا على أم أمور لغوية هم ليسوا من أهلها لأن أهل اللغة لما نزل عليهم القرآن قبلسوا إبلاسا عرفوا ان هذا الكلام فوق مستوى طاقتهم ايش حد دلوقتي يتكلم بقى على حاجة لغوية في القرآن ولما بيجي يتكلم بيعمل إيه بيجي تلاقي كتب المدارس لما بيجي يبدي طالب المرحلة الابتدائية بنيه الجملة الإسمية أو الفعلية مش هيستخدم معاه الأسليب الرقية جدا لغاية ما يدقن الأصل مش هيقوله أن فيه تقديم وتأخير وأنك ممكن تقدم الخبر على المبتدأ ده لو عمل كده يعملها له غلط مع أنه ممكن في مرحلة متقدمة يعرف أن الخبر يتقدم على المبتدأ لأغراض بس لما يكون متقن ليعني إيه مبتدأ ويعني إيه خبر ويعني إيه قدم وليه قدم وإيه الأغراض دية يبقى يقبل منه لكن لما يبقى هو لسه في بداية دراسته يدقن على الأقل أن الجملة الإسمية أركانها المبتدأ أخرى فمن ذلك يقول لك الضمير لازم يعود على مذكور أنت ذكرت شيء مظهر تقول فلان قال كذا وبعد كذا تبتدي تقول تحيل إليه فقالوا هنا هو فين الضمير عائد على واتخذه نقول ده من أروع استخدام الضمير ان يعود الضمير على مفهوم وإن لم يكن مذكورا يبقى ده أبلغ اختصار ما هو أنت الاستخدام الضمير على مذكور تبقى ذكرته مرة واختصرت في الثانيه لا ده هنا من الأول مختصرا فإذا عود في الضمائر على ما يفهم من السياق وإن لم يكن مذكورا من أرقى أنواع البلاغ توظيف الضمائر في القرآن لإعطاء الكلام حلاوة وسلاسة وسهولة في الفهم دون حاجة كثيرة لتقرير امور هي مقررة امر إذا تؤمل تجد انه باب واسع جدا فهنا معنا برضو غير في هذه الآية بالإضافة الحسن الانتقال حسن توظيف الضمائر تعال هنا تعبير من التعبيرات القرآنية الشائعة وانظر احنا قلنا ايه البلاغة الكلام يوصل باقل الفاظ واضق معنى متمكن من نفس السامع ايام تمكن وشوف كده لما تتكلم عن الالهه الباطلة وشوف المصطلحات الكثيرة اللي ممكن تستعمل وقرنها بقوله من دون الله ومدى ما يلقي هذا التعبير في النفس من إسقاط تلقائي لكل هذه الالهه فده تعبير شائع جدا في القرآن في التعبير عن الآلهة الباطلة وفيه من أنواع الحلاوة والجمال وسعة المعنى والتساعه ما عند التامل فيه يطالك ايضا تأمل في كلمة التخذ وشوف البدائل، حنقول عبده صرع وهكذا حتلاقي ان كلمة التخذ مع الآلهة الباطلة بالذات بقى لما تيجي بالتعبير البليغ ده من دون الله التعبير ده في حد ذاته معبر تماما على أن عبادة غير الله دين وضعي. وضعه البشر واتخذوه وأنه وأن هذه الآلهة لو ان الإنسان عاقل عمره ما هيفكر انه يعطيها أي صفة من صفات الإلهية وأي حق من حقوق الإلهية طبعا معنا هنا في الآية أيضا من الأمور المضطردة في القرآن ككل حسن توظيف التعريف والتنكير لإضافة المعاني الواسعة باللفظ الواحد فهنا لا يملكون لأنفسهم ضر ولا نفع ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا كل دي الفاظ نكرة لتفيد ما نكرة في سياق النفي لتفيد كل هذه الصور أنهم لا يملكون أي شيء منها أيضا معنا هنا كما في ذكرنا في الايتين الاولتين ان يعني مزج الأمور المتفق عليها مع الأمور المختلف فيها في سياق يصعب لظا فصله بحيث ان القارئ والسامع يضطر يتأمل في اللبنين مع بعض فانظر هنا إلى إدراج النشور قال ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا النشور البعث والبعث أحد الموضوعات المختلف عليها ابتداء مع هؤلاء المشركين فهيقول له أنتم أنكرتم البعث لأن آلهتكم لا تملكه فإذا كانت لا تملكه فكيف تدعو إليه وهي ابتداء لا تملك الموت ولا الحياة فمن باب أولى لا تملك النشور ومن باب أولى لن تخبر هي وهي ان كانت أصنام لن يخبر سدنتها عن أمر النشور أمر الموت والحياة هم لا يملكون ولكنه موجود فبيعتمدوا على وجوده في الحس من بيعتمدوا على ذلك في إغفال هذه الجزئيه وما يدرش ما فيش موت ولا حياة وإن كانوا لا يدعون أنهم او مالك الموت والحياة واما النشور ولا انه غيب ولا ان هذه الالهه الباطلة لا تملكه فلن يتكلم سدنتها بشيء عن النشور ففي هذا السياق ادراج عطف النشور على الموت والحياة فيه اشاره ان تكذيب المشركين بامر النشور انما كان فرع على أنهم عادوا إلى مصدر غير المصدر الحق عادوا إلى سدنة الاصنام التي لا تملك الموت ولا الحياة ومن باب أولى لا تملك النشور ومن لا يملك الشيء لا يحب أن يتكلم عنه ولا يحب أن يؤمن الناس به ولا يحب أن يعرفه الناس لأن هذا فيه أنه يدل على نقصه وقصوره فإن كانوا لم يستطيعوا أن ينف وجود الموت والحياه لوجودهما ظاهرين أمام الاعيان فلا أقل من أن ينف البعث والنشور لأنهم لا يملكونه وأما دين الله فلانه من عند الله الذي خلق الموت والحياه والذي يبعث الناس مرة أخرى فإنه دعا الناس إلى أن يعرفوا إلى أن خالق الموت والحياه قادر على أن يعيدهم مرة أخرى نكتفي بها في